الساير بالليل النور مقدم يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره وقلب يغرق بالضيق ده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 كالسيب كالريب الموت غزارة عادم كالخير كالليل كالبعد شرارة مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يطلقها كأباب لك تخرج بالعزه لما نادى الاقصى دواره ظن للموت مشوقا ومضى يعزف قيثارا نصب المحتل خداعه اغرى فيه سمساره صاغ الكلمات وعودا والشاب المكر حوارا مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجرة سرعوا مسره رعبا ضربوا بالجوع حصاره فتقدم لم يثنيه مكر يستهدع ثاره هيهات يهادن حتى يمسح بالعزة عاره يمانن هبت الموت سرارا الموج بالسيل جري الموج غزرات عادك ثاره ويرى في الموت بشارا يا لا يملك غير حجاره رب الركب فبنا بالخوف حصونه أعلى فيهم أسواره فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أفضاره كشضايا النار تراه مغور يصنع غاره ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قراره مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة تخرج بالرعب جدار